بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ولن يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه الهه لا يخلقون شيئا وقال الذين كفروا Mm、Hehehe -hmm. ل ل ه ا ل د و ر محمد راتب ا ل ن ا ب ل لهم ف ي ذ ا موسوعه ا ل ن ك ب ل س ي للعلوم الاسلاميه 私の思い出は何だか知ってますね。 لقد أ ض ل ن ي عن الذكر ب ع د إ ذ كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هَا وقال الذين كفروا ل ف ض ي ا د ك و ر د ر you <laughs> ل ا ت ط ي ع ا ل ك ا ف ي ه What? ع ل ى ا ل ل ي ل و ر م ح راتب النابلسي و ا ل ذ ي ن ل س ي ل و ع ل و ن الاسلاميه